أَإِذَا متنا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُعُ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ خَفِيفٌ بَلْ كَذَبُوا بِالْحَقِ لَمْ مَجَّأْهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا وَزَيِّنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ نَظَمْنَا مَدَادَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ونزلنا من السماء أم مباركا فأنبتنا به جنة وحب الحصيد والنخل باسقات لها قلعا نضيد بزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم روحي أصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 قلب منيب. ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بقشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك نذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مستنا من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 يوم تشقق الأرض عنهم سراع ذلك حشر عليها يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد